الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ونريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قد انتهينا في بندرسة الفبق المبثر إلى الجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين اصطلاحا هو صلاة صلاتين يتعاقب وقتهما في يوم واحد في وقت صلاة واحدة واعتبار ذلك أداء لا قضاء وهما وهو أي الجمع قسمان جمع تقديم بأن تصلى صلاتان في وقت أولهما وجمع تأخير بأن تصلى صلاتان في وقت أخراهما يقول يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تموت إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد ذلك الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وسواء أكان سائرا أم نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كثائر رخصه إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنا وقد كان نازلا ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة مع أن هذا جمع في الحضر لكن هذا لعذر آخر غير السفر وهو المرض يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة يعني في حالة الإقامة لم يكن مسافرة بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فلم يقع إلا عذر المرض لأن ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحارة بالجمع بين الصلاتين نوع من المرض وقد قيل لمن عباس رضي الله عنهما في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم كي لا يحرج أمته وقيل في هذا الجمع إنه جمع سوري بمعنى أنه ينتظر مثلا صبات الضغب حتى آخر وقتها فيصلها ثم يصل العصر في أول وقتها يقول فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج أو حرج بطرك الجمع جاز له الجمع وما جعل عليكم في الدين من حرج متى وجد الحرج توجد هذه الرصة متى لحق الإنسان مشقة وحرج بطرك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض مقيما كان أو مسافرة فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض أولا المطر الكثير الغذير الذي يمل ثياب ويلحق المكلفة المكلف بسببه مشقة يمكن في حالة المطر الكثير الغذير أيضا تجمع الصلتان أيضا الوحي والطين وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشق ثالثا الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة وعيش ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمعة معها المسألة الثانية في حد الجمع المشروع يقول وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر يرفض تكون صلاتي ليس صلاتي يقول جمع بين صلاتي الظهر والصلاة العصر أو يقول الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه وكما الجمع في الحبر بسبب المطر وما في حكمه فيجوز الجمع بين العشاءين والظهرينين العشاءان طبعا المغرب والعشاء والظهران والظهر والعصر أطلق قصم أحدهما على الآخر تغليبا كما يقال العمران وتجد بها أبا بكر وعمر مثلا أو الأسودان وهما التمر والماء وهكذا القمران وانت تفسد الشمس والثمر فهذا تغليبي فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباث رضي الله تعالى عنهما الماضي قبل قليل وقد فعله الماضي قبل قليل ممكن تعبير أخصر في النوع الرضي الماضي قبل قليل المذكور آنفا يعني أقرب شيء لذمن التكلم لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل وقد فعله أبو بكر عمر ورثمان رضي الله عنهم ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا الباب العاشر في صلاة الجمعة الجمعة تنطق بضم الميم وإفكانها وفتحها يعني ممكن الجمعة والجمعة والجمعة لكن المشهور الضم وبه قرئ في السبح الجمعة وكان هذا اليوم في الجاهلية يسمى يوم العروبة العروبة يعني بمعنى أنه اليوم البين المعظم المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة ودليل ذلك الجمعة فرض عين على الرجال طبعا إذا توفرت شروطها يقول لي سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ولا شك ان قوله تعالى وذروا البيع هذا تأكيد لحكم الوجوب لماذا لان البيع مباح والامر هنا بترك البيع يقتضي تحريم البيع يعني تحريم المباح ولا وتح... وتحريم البيع هنا يكون الا من اجل واجب الا من اجل واجب فلذلك يحرم البيع وقت صلاه الجمعه وله البيع ان والظر البيع هذه تركيب للحكم الوجود ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رواح الجمعه واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا ينتهي أن اثوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين قال النووي رحمه الله تعالى فيه أي في هذا الحديث أن الجمعة فرض عين لأن ترتيب مثل هذه العقوبة لا يكون إلا على واجب متعين وللحديث الآدي بعد قليل وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم هناك دليل آخر في الآية وهو قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بالأذان هذه إشارة إلى إذا ناديتم إلى الصلاة فقوله هنا وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة معلوم أن النداء للأذان هو من خواص الفرود من خواص الفرود أيضا هناك دليل الإجماع حكاهه ابن المندر ضايره إجمع العلماء على أن صلاة الجمعة ترضو عين على رجاله أما دليل العقل لأننا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة أمرنا بترك صلاة الظهر وهي أحد الصلاة الخمس الصراحة بإيه لإقامة صلاة الجمعة والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرد آكد منه تدل على أن الجمعة آكاد من الظهر في الفرضية أيضا صلاة الجمعة يقول هنا مسألة ثانية على من تجب تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على اتيانها مخيم فالجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط ولكنها تختص باشتراط أمور زائدة لوجوبها وأمور زائدة لصحتها فشروط وجوب الجمعة الإسلام والبلوغ ويعني شروط الوجوب بالإسلام والبلوغ والعقل لكن البلوغ شرط شرط وجوب أم شرط صحة البلوغ شرط وجوب أم شرط صحة واحد بس جواه ها؟ أنت تهمس شرط وجوب ولا يكون شرط صحة لماذا؟ لأن الجمعة تصح من الصري المويد تصح ها؟ لكنها لا تجد إلا على البلد طيب الإسلام والعقل شرط وجوب أم شرط صحة شرط وجوب وصحة شرط وجوب وصحة فالجمعة كما ذكرنا هي كالفرائض الخمس في الأركان والشروط لكن صلاة الجمعة تختص باشتراف أمور زائدة لمجوبها وأمور زائدة لصحتها كالأمور زائدة لوجوبها مثل الذكورة والحرية والاستيطان والخلو من الأعرار تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بانع عاقل حاجر على ايتيانها مقيم فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر بقوله صلى الله رؤالي وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أفاره وقد وافق يوم عرف في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجامع العصر معها أما المسافر الذي ينذل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين وإذا حضرها العرب أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر كان لا يحتاج إلى أن يصلي الظهر أما وقتها وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله لحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه من فعلهم وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها وإلا صلاها ظهرا يعني لو أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهر لكن لو أدرك ركعة فإنه يتمها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم أما المسألة الرابعة فتعلق بالخطبة والخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة المسألة الخامسة سنن الخطبة يقول ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع, مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق لانه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوما دمعه دعا وأشار باصبعه وأمن الناس الحقيقه هو لو قال بعض السلف انه لو كان يعني يظن ان له دعوه مستجابه لجعلها لمن يلي امر المسلمين لماذا لان في صلاحي صلاح الامه وسائرها ولكن تخصيص ذلك ما هو الجمع والموالاه عليه ذكر العلامه الالماني رحمه الله تعالى أن من البدع التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانيه بالتنغيم وهذا لم يفعله السلف فالتزام ذلك لا دليل عليه بعينه تخصيص ذلك لكن هو ممكن من وقت اخر لكن ليس على سبيل التخصيص حتى لا يعتقد الناس أن هذا جزء من سنن صلاة الجمعة أو الدعاء يعني في طلبة الجمعة لكن عوما هو داخل أيضا في, في عموم الترغيب في الدعاء لأن هذا أولى ما يدعو به الإنسان يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس إذن فيه أن الإبام إذا دعا لا يرفع ديه سنة لكنه إيه؟ يدعو بإصبعه صلى الله عليه وسلم وأمن الناس وأن يتولاهما مع الصلاة واحد وأن يتولاهما مع الصلاة واحد يعني الذي يخطب الخطبتين هو الذي يصلي هذا من السنن ويرفع صوته بهما أسب الطاقة وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركك قائما وقال جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدث كأنه يخطب جالسا فقد كذب وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع ولأن ذلك أبلغوا في الاعلام وأبلغوا في الوعى لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات فمن التنطع والبدع القبيحة ما يفعله بعض الناس من منبر الشاهد قد تؤلم الإنسان رقمته المكافلة ما يرفع لكي ينظر إلى إيمان خاصة في السحوظ الأولى ليس هذا بحسب بل اتبعوا هذه المقصورة إدعك من الأموال الطائلة اللي يتوفر في سبيل البدعة ويطعم أحيانا بالصدف وهذه الأشياء بحيث يكلف آلافا مؤلفة ومسائل كلها مظاهر كاذبة وتطوص ولا علاقة لها بالدين إطلاقا فالسنة يكون ثلاث درجات وهذه من البدعة هذا المنبر العالي هذا وبعدين جون كمان عشان الإنم بإقرام اللي وراء أسعاد عشان يستطر عملوله باب كمان الممبر هي حجرة في حجرة يبقالها باب بس وفيش جدران فأيضا هذا وكلف هذه مظاهر كلها مظاهر كاذبة وبدع حادثة لا علاقة لها بالدينة لأن ذلك أبلغ في الإعلام كي يصل صوته للناس وأبلغ في الوعظ وأن يجلس بين الخطبتين طليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ويسن قصر الخطبتين عدم تطويل الخطبتين والسنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى لحديث عمار مرفوعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة والمئنة العلامة فإذا هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدل على أن الخطيب فقيه من علامات الفقه أن يمتاز الخطيب بطول صلاته وقصره خطبته فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة طبعا هذه المسألة لابد نحتاج وقفة لأن الإخوة هنا دي ممكن نضمها لبدع الإخوة إخوة سلفيين والتبعين للسنة وذلك فيهم بدع يتشبثون بها فمن المخالف للسنة أو من الحراف عن هدي من هديوه خير الهدي صلى الله عليه وسلم موضوع طالة الخطبة ثم طبعا ما هو لازم لما هيطول الخطبة هتكون على حساب الصلاة مش بقولة بقى هيجمع على الناس تطويل الخطبة وكمان تطويل الصلاة فبيعوض بإيه فطبعا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا كما نرفع الشعار, الشعار المخدف لجميع الثلاثين خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ها لقد كان لكم في رسول الله وصفة الحسن لن نقتنع يعني نقتنع ماذا نعمل شيء كذا ونقوله كلام مفلاص واضح فال... هنا يقول عمار رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خصبته مئنة من فقهه علام على فقه وعلم على الفصاحة الفصاحة هي تعبر عن معاني كثيرة جدا لكن في أوجز وأخصر المعاني فهذه علامة على الفقه مفهوم الحديث أن من عكس فهذه علامة على قلة فقه وضعف قدراته في أنه يركز في الكلام ما يتوىش الناس فهو معروف الإنسان إن لما بيحضر الموضوع فيه درس أو خطر شبل هذا هو التركيز كله بيبقى في الثلث الساعه الاولاني اقوى درجه من التركيز لكن في صلاه الجمعه ينفع ان تطول على الناس وال وال ون والوبكتهم ون ونوبخهم علشان يعني بنقول احنا صغيرين كان زي لما نيجي نتكلم في الموضوع ده الا شيوخ لما كانوا يتكلموا كانوا دايما يبكتوا الناس يقولوا لهم ايه ولما بتقف في الجمعيه بالساعتين والثلاثه ما تشتكيش ليه قولوا دلوقتي دي في, في الجمعيات الحمد لله كان فيه زمان وحنا نظهرين أزمة المواصلات وأزمة الجماعيات والتوابير الطويلة بتوعب الساعات الشاهد يعني الكلام فكان دائماً المثال اللي مش قادر نفاه الشيوخ, الشيوخ للأفاضل رحمه الله يعني يوبخوا الناس لما يشتكوا من تطويل الفطبة فيقول لهم بتقف في الجماعية بالتلاث ساعات ما بتكلمش جاي هنا في المسجد في صلاة الجمعة وتعترض لا طبعاً هذا حق للناس اللي اعترد حق ها الرسول عليه السلام قال لمعاذئ لما اقتال في الصلاة دخل في صوت البقرة الرجل نوى المفارقة وصلى بنفسه صريعة ورح اشتكى للنبي عليه السلام فماذا قال له النبي عليه السلام فدعاه قال له أفتان أنت يا معاج فمن حتى لو كان طابول جمعية حتى لو بيقعد قدام المسلسلات وكلام لكل لكن هل هو لما بيضمطالب بأنه يحافظ على جلسة معين على الأرض لمدة ساعة أو ساعة،, ساعة،, ساعة ونص ماداش يتحرك سنة الجمعة هل يحتاج للخلاء يقدر يروح يفت حاجته ولا مقايد من الناس يحافظ على طهارته وبعدين صلاة الجمعة دي صلاة مفتوحة لكل الناس كل الأصناف الخلق الموجودين فلازم ننظر إلى أضعف الناس ونصلي بصراته النظرية اللي كنا نتكلم دائما عليها الزمان كنا برضه لما نركب الاتوفيسات في الزحمة ها كم دائما نقوله ايه اللي مش عاجبه ينزل ياخد تاكس في المتجد ما ينفعش النظرية دي انفعش تقول لو مش عاجبك شوف لك مسجد تاني لا الوقت في المسجد ده خاص لكل المسلمين ما يوم نعمل احد مسجد ولا يقال مثل هذا الكلام لأنك شوف لك مسجد تاني لا الصحيح نحن نتدم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فال... يعني هذه بدعة لدعة ما فيها خلافة ما يقع منا في خطب الجمعة هذا ما فيها خلافة زي ما السلفين أو الناس العمور من المتوهدكين بالسنة يتميزون باللحية وحفظ القرآن وقيام الليل في رمضان بصورة طويلة وكذا وكذا لابد أن يمتازوا في سنوات الجمعة أو يعني عايزين الناس توصل تقول ده بيأثر للخطوة ويطيل الصلاة ده سني مشان سني مش زي الوقتي يتتوروا أن نحن نجبر الناس على هذا الشيء فلازم أن أي واحد مننا لو كان مصد مرض وقت من أوقات بيعرف يعني مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ومدى نصر هذه الشريعة لما يتمنى الامام يخفف على قد ما استطاع لما تيجي تصلي في المسجد وانت متعاني من مرض واحد بتاع ضغطه مرتفع شويه بيجي الامام يقعد يطول في ركوع السجود يعاني اعراق شديده من لو عنده ضغط او عنده اي مشاكل او عنده سكر ومحتاج يخلق الى راحه من اضطراب الاعضاء ومش كل واحد لازم هيقول عذره ما يدق لازم في التجمعات الكبيره دي صلاه العيد صلاه الجمعه نراعي اخف الناس صلاه لان حق كل مسلم أن يصلي الصلاه ويؤديها التطوير في الأمور أخرى ما. لكن في الصلاة دي علامة الالتزام بمنهج النبي عليه السلام انا عن نفسي أكاد ما أعرف مسجد من مساجد الإخوة تقريبا واحد يطبخ هذه السنة حد يقدر يخطب جمعة عشر دقايق حد يتجسر لكن هذه هي السنة ثلث ساعة أنت ما تمسك خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حد إيه تاخد أين في حجة الوداع دي دي فإذا أننا عايزين موضوع أجد شوية عايزين ثورة في موضوع صلاة الجمعة بالذات أن نتضر لطبق السنة ولا نتعالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتدرك على سنته فهنا في هذا الحديث إن طول صلاة الرجل أيها إزاي نأتول صلاة الرجل والرسول على السلام يأمر بالتخفيف ويقول من أما فليخفف هل في تعارض بين قوله من أما فليخفف وبين قوله هنا إن طول صلاة الرجل وقصرة خطبته لا مفيش تعرض لماذا لأن الطول هنا نسبي يعني طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة يبقى المفهول أن الصلاة بالنسبة إلى الخطبة تكون إيه؟ طويلة هذا لا يتعارض مع الأمر بالتخفيف من أمى الناس فهل يخفف فإن فيهم إيه الكبير والضعيف وهذا الحاجة فمن ثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كما رأيتموني أصلي فكيف كان يصلي الجمعة كيف كان يختم الجمعة ليس بهذه التطوير الذي يشقه على يعني الناس هو التركيس فعلا بكل يذوب في الكلك الساعة الأولى بعد كده إنسان يبدأ تركيزه ويضعف فهي دي السنة إنك بتستغرق تخريباً مثل الساعة في القطب زي بعض بس المدة اللي حنتشوف في ساعات ناس تخطب الساعة ونص والعوامل عده يستقفوله والأشياء اللي بتحصل هذا فتنة للناس ومخالفة لهدي من هديوه خير الهدي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النقوي رحمه الله تعالى معلفاً على حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطب أطيل الصلاة يقول وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشكورة في الأمر بتختيف الصلاة بقوله في الرواية الأخرى وكانت صلاته قصدا خطبته قصدا صلى الله عليه وآله القصد هو اقتصاد اعتداله القصد هو ايه الاقتصاد هو ترك التطويل لألا يمل الناس ترك التطويل لألا يمل الناس فهذا الحديث الصريح فيه وصف صلاة الجمعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يقول ايه? حديث وكعل صلاته قصدا وخطبته قصدا فإذن التطويل هنا فأطيلوا الصلاة لكن في عددان فهي طويلة بالنسبة إلى قصر الخطبة إذا قرنت هذه لتلك فتطلع الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة لكن كلا هما معتدلتان الخطبة والصلاة يقول النووي أم أم وليس هذا الحديث المخادث لأحديث المشهورة في الأمر جد فيه في الصلاة لقوله في رواية الأخرى وكان صلاته قصدة وخطبته قصدة في بعض اللوايات يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس وهذا رواه أبو داود وعند أبو داود أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسرات إنما هن كلمات يسرات. خير هذه محمد هذه هذا الوصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل, لا يطيل المرعبة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات إنما هن إيه؟ كلمات يسيرات أنتم إذا رجعتم خطب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وتعالى وهي موجودة في مجلد خاص تتعدى فعلا من الوجاذة والتركيز بفكرة محددة وما تأخذ عشرة أي الخطبة ما لا تأخذ عشرة أبدا يعني يقول النويل لأن المرادة بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة من نسبة إلى الخطبة انتهى كلام الإمام النويل رحمه الله تعالى وقال آآ آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطبة أحسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطبة وقال أيضا رضي الله عنه فأطيلوا الصلاة وأقفروا الخطبة وان من البيان لسحرا وانه سياتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاه كان شيء من اشراط الساعه اا فيطيل الصلاه ويقصر الخطبه وان من البيان لسحرا اشار الى ان كيف تقصر الخطبه لانك لبلغا وان من البيان لسحرا البيان الذي ان الله على الخلق بانه علمه البيان فإن من البيان سحرا وهذا هو السحر الحلال أن تخلب العقول والألباب بإبل الفصاحة والبلاغة والكلام المستقيم وقال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم في معرفة فأقفل الخطبة وعجل الصلاة إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقفل الخطبة وعجل الصلاة وذلك يوم عرفة وقد ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى والمراد من طول الصلاه الطول الذي لا يدخله فاعله تحت النهي عن ان عن لا يعني اطاله والمشقى المقومين المراد بالطول هنا ايه طول الذي لا يدخله فاعله تحت النهي وقد كان يصلي صلى الله عليه واله وسلم الجمعه بالجمعه وذلك طول بالنسبه الى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه يعني احنا اوقات هنام النسبه يعني الصلاه الخطبه اكثر من ايه من الصلاه نقصر الخطبه ونطيل الصلاه طيب فلما نعرف مقدار طول الصلاه نقدر نفهم ان لازم الخطبه تكون اقل منها فاذا كان هو صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه بايه بالغاشيه والاعلى فسبح بحسب ربك الا والغاشيه الا حديث الغاشيه تم تاخذ الصورتين دول 5 دقايق كتير اهو 7 دقايق مثلا فدي هي الايه الطويله فالخطبه اكيد هتبقى اقل أطول اللي الجومعه والمنافقين اطول شويه صوره الجمعه وصورة المنافقون لحتى لما جمعتهما هتاخذ الدقيقه الصلاه 10 مثلا او اقل ممكن فايه تكون اقل من كده فيقول الصنعلي والمراد من طول الصلاة يعني المأمور به في قوله فأطيل الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهر وقد كان يصلي يعني لا نفس الأحاديث عن التطبيق العملي لها في سنة النبي صلحا. وقد كان يصلي صلى سلم الجمعة بالجمعة والمنافقين وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه يعني تقريبا نظن أن صلاة الجمعة تقدر ربع ساعة تقريبا تكون الخطبة حوالي عشر دقائق حتى تكون أقصر من هذه الصلاة الموصوفة بالطول مقارنة بها يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى هوله وأقصر الخطبة ندباً, ندبا يعني يستحب تقصير الخطبة لأن الصلاة أصل مقصود بالذات الصلاة هي الأساس أصل مقصود بالذات والخطبة فرع عليها وتوطئة ومقدمة لها ومن القضايا الفقهية إثار الأصل على الفرع بالزيادة والفضل في القضايا الفقهية إثار الأصل على الفرع بالزيادة والفضل فيبقى الصلاه هي الاصل فبتكون ايه اطول بالنسبه الى التي هي فرع بالنسبه لايه الصلاه وقصر الخطبه مندوب واوجبه الظاهريه عند الظاهريه يجب يجب التقصير لكن عند الجمهور يصبح تقصير الايه الخطبه الذي هنا في في سنن الخطبه المساله الخامسه في سنن الخطبه يقول المنوي وقصر الخطبه مندوب وقصر الخطبه مندوب وأوجبه الظاهرية قال ابن حجب شاهدت خطيبة قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه بعض الوجوهي أن واحد من مجهاء من الناس مجهاء في المجتمع اشتكر ابن حجب بسبب سطوير الإمام الخطبة يقول ابن حجب شاهدت خطيبة قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوهي أنه بال في ثيابه إن لم يمكنه الخروج من المقصورة اتحبث في داخل الزحام في الصلاة ولا بأستطع أن يخرج ليقضي حاجته فتخيلوا أنه يعني حدث منه مثل هذا هذا إحراج شديد جدا وهو لا يدى له فيه ممكن يكون عنده أي عضل من أعذار المرضية فلابد أن الإنسان في مثل هذه التجمعات الكبرى يرى في اعتباره أنه كل احتمالات كبر السن حتى شاب لك عنده أمراض رجل يعني يريد أن يقضي حاجتها إلى آخره فموضوع صناف الجمعة لا بد أن تكون إيه يعني الحقيقة الآن بتبقى يعني كل مسجد بيأخذ بصمة معروف ده بيمثير قد إيه ده بيمثير قد إيه فالواحد في نوع من الاختيار اللي بيجي وعارف أنه جاي عشان يأخذ وجبة مثلا دانسي بشواج ومع ذلك يوجد احتمال ان في واحد يكون عابل سبيل ودائما ينشكه وتيجي من عبد السبيل دائما ينشعر في النظام فيتورد في مسجد يكون خطيب يصلي المدساعة ونصف مثلا فيتذمرون الناس ويشتفون فالنفهود للصلاة تكون على مقدار مراعاة لهذه الأشياء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الزبالية وقدر أصحابنا يعني الأحناف تخفيف الخطبتين بقدر صورة من طوال المفصل يعني خطبتين يساوه مسافلة تقرى فيها صورة من طوال المفصل وكره التطويل مطلقة طوال المفصل يعني ايه نقول مثلا قاف الرحمن القمر وها يعني مهما كانت تأخذ في ايدي وقت ولذلك كان عليه السلام يقرأ صورة قاف على المنبر يوم الجمع يقول وقدر أصحابنا أي الأحناف تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل وكره التطويل مطلقا والكلام الوجيد في مثل هذه الحالة يعد طويلة هذا فيما يتعلق بقضية التطويل فمن أرد فعلا أن ينتمي إلى السنة وينتسب للسنة ويطبق ويوحي السنة هذه السنة مهزورة إطالة, إطالة صلاة وتقصير الخطبة دايما الـ الـ الـ شؤم مخالفة هذه رسول الله سلام لن بيجيب شؤم تاني فهو يبطل الخطبة مخالفة للسنة فيضطر إلى أنه يعاند السنة أيضا في الصلاة فيخفف جدا في الصلاة يقرأ آية أو آيتين يقول ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى لحديث عمال المرفوع إن طول صلاة الرجل وقصر خصبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة, الخطبة المئنة العلامة ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جامر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله رأي سلام إذا صعد المنبر تلم ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ويسن أن يعتمد الخطيب على عصر ونحوه لحديث الحكم ابن حزن الكلفي رضي الله عنه وفيه أنه شهد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصر أو قوس فحمد الله وهذا الحديث روال أمام أحمد وأبو داود والميهقي وابن خزيمة والطبرني وصحاه ابن خزيمة وابن السكن وحسنه ابن حجر طبعا من يضعف الحديث يعتبر هذه بدعة لكن أقرب في الحديث فيسن أن يعتبر الخطيب على عصى ونحوه لكن ليس بصيف اللي يجيب صيف خشب والسن العليد هذه من البدعة لكن عصى ونحو ذلك ويسن للخطيب أن يقصد القاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني الخطيب يتجه إيه تلقاء وجهه إيه للناس والناس هي اللي تدير اللي ترى الخطيب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 وهو الكلام الباطل المردود هذا مع أن قولك أنصت هذا أمر المعروف فيقف عليه أيضاً يعني أنه لا يشمت العطس ولا يرد السلام لو واحد دخل وسلم لكن ترد عليه السلام في هذه الحالة وهو لا يبغى أن يبدأ بالسلام والناس في حال يجب عليهم فيه الإنصات إلى الخطبة كذلك إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطوة فالأقرب أنه لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لأن هذا من المعروف كذلك أنصف من المعروف لكننا منهيون عن الكلام ويجب الإنصاط للخطيب وهو يخطب وهذه أحد خواص خطبة الجمعة أنه لا يستطيع أن يتكلم فبالتالي فيه في توابح كثيرة أثناء صلى الله عليه وسلم الجمعة. أي عبث يعتبر لغم الكلام اللغم وفيه وعيد ويأثى من سائل يتكلم حتى لو كان عمره المعروف ونحو ذلك مطالب أن يجلس في طريقة معينة مطالب أن هو يحافظ على الطهارة فإذا فيه قيود كثيرة على الناس كي يتم الصلاة فمن ثم ينبغي هذه الحكمة في الطلب التخفيف من الأئمة كي يشق الأمر على الناس في طريقة متعينة هو الـ الـ الـ الـ يعني اللي يقضي وقته في أشياء أخرى سواء مباحة أو حتى مكروها ويصدر صبرا طويلا مثل هذه الأحوال لا يشترك لها الطهارة ولا يشترك لها عدم الكلام وضح فلام بغي أن نحن نوبخ الناس كل شوية ويقول لهم أنتوا بتعودوا كذا وكذا وممكن تعودوا فيها ساعتين أو كذا لا في فرق كبير بين وجوب الأنصاد لخدمة الجمعة وبين التوادل مثلا في دروس العلم أو غير ذلك ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخصبة لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رأاه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت ففيه أذية للمصلين وإشغار لهم عن سماع الخصبة أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك ويكره التفريق بين اثنين يكره التفريق بين الثلاثين إن أعزين تحضر لكذا القوة بينهم يتفرعوا عشان تصلي بينهم يكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم من غتسل يوم الجمعة إلى قوله ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له وفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى المسألة السابعة بما تدرك الجمعة تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا المسألة الثامنة في نافلة الجمعة يقول ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها طبعا لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة فلا تقاس على صلاة الظهر لا تقول أي سنة قبلية لصلاة الظهر ركتين أو أربعة لأن صلاة الجمعة مختلفة تعمل عن إيه؟ عن صلاة الظهر فهي صلاة مستقلة وليست صلاة ظهر مقصورة فلا تقاس على صلاة الظهر ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ومن أين تأتي السنة إذا كان الرسول الاخ accord يدخل ويصحب المنبر ويشرح في قطبة أي نورة في السنة القبلية السنة القبلية بين كل أذانين صلاة فلنجب التواهم أنه عشان في الأذان الأول العثماني يبدأ الأذان الأول وعدين بعد كده الأذان الثاني فيصلي بين الأذانين وفيقومون جميعا وإيه؟ ويتنفلون الأذان العثماني كما ذكرنا مرارا كان لم يكن في المجد الأذان العثماني في السوق حتى ينبه الناس مذكرا إلى اقتراب وقت الأذان دخول الوقت ستجمع يعني يحضروا للمسجد إيه؟ مذكرا وقد جانوا يتأخرون لما اتفعوا المدين لما يكنوا يسمعون الأذان فجعل لهم عثمان رضي الله تعالى عنه أذانا في, في سوق الزوراء قبل وقت الأذان بحيث أن إيه؟ يحضرون إلى المسجد مذكرا طيب إذن وجود الأذان العثماني داخل المسجد هو تحصيل حصل لأن الهدف من الأذان إيه من حدوث الأذان العثماني عشان الناس يأتوا المؤكدين هم دوم خلاص في المثل فما فيش بدا تحصل حصل فعند الحاجة المماثلة اللي ما كان عليه عثمان نعم يؤذى الأذان عثمان لكن لأقرب أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان الواحد خاصة مع أن وجود وسائل كثيرة جدا تدل الناس على اقتراب الوقت يعني ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به ممكن تتنفل تنفلاً إيه مطلقاً وليس تسنة راتباً وفي الحديث فإن لم يجب الإمام خرج صلى ما بدى له صلى ما بدى له تنفل مقيد أم مطلق ما بدى يبقى أن تنفل مطلق ومعلوم أن من خصوصيات يوم الجمعة من خصوصيات يوم الجمعة أنه تجوز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة فالوقت هو قبل الأذن المفروض أن هو في الأوقات العادية وقت كراها فهو وقت كراها إلا يوم الجمعة إذن تجوز النفلة المطلقة قبل الزوال يوم الجمعه وهو من خصوصيات هذا اليوم المبارك وهذا وقت كراهه إلا يوم الجمعه فلك ان تتنفل المشير يقول ولكن من صلى قبلها نافله مطلقه قبل دخول وقتها فلا بئ لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث سلمان رضي الله عنه الماضي قبل قليل او طبعا قلنا الان من ارتشى يوم الجمعه ثم راح فلم يفبرق بين اثنين فصلى ما كتب له تنفسه مطلق بلا عدد فصلى ما كتب له ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه ولأفضلية صلاة النافلة لأفضلية صلاة النافلة أن فيها ثوان وفي مثل هذا يستدل بقوله الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر بل يستكثر يعني من التنفس المطلق ولا ينكر عليه إذا ترك إذا واحد ما صلى هذا التنفس المطلق لا ينكر عليه لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة ركعات وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة وكان ابن عمر يفعله فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ستة ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعة وإن صليت في البيت صليت ركعتين فتكون صلاتها على أحوال متنوعة ففي المسجد يعني الطرس كان في المسجد يصلي اثنتين أو أربعا أو في البيت اثنتين أو أربعا وفي البيت أفضل لكن كان يروح البيت ينشغل ولا يصلي في يعني إيه يجعلهما في المسجد طبعا هنا بعد ما ينصرف من صلاة الجمعة يعني لا ينبغي له أن جرد ما يسلم خلف الإمام يروح أي مجايد النفلة لأن هذا منهي عنه في معنى إيه؟ وصل الفرد بالنفل لكن إما أن يتنحى من مكانه وإما أن يتكلم ثم يصنف يعني النظم يفصل بين الإيه؟ الفريضة والنافلة فهو يصليهما يصلي السنة بعد أن يتنحى عن موضعه أو يتكلم ليحصل الفصل بين الفريضة والنافرة أما كافية صلاة الجمعة فصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله صلى الله عليه وآله وسلم من سنته وقد أجمع أهل العلم على ذلك يعني بالسنة الفعلية استنع الله بيهنا بالسنة الفعلية ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الثانية بسورة المنافقون أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله صمد الضار رؤان يوسم مثال عشر في سنن الجمعة يسن يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر كبير ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوما دومعة وسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالث فكأنما قرب كبشا اقرى ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما خرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكش وهذه الساعات في الحقيقة الله تعالى أعلم على الرجح هي ساعات لطيفة بعد الزوال ساعات لطيفة بعد الزوال مش بحسب من بعض صورة الفكسة لا هي ساعة نطيفة بعد الزوال و... يعني لا يناسب أن نفصل في مثل هذا الآن وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجل سنة سيامها وإيامها ويسن الاغتسال في يومها يسن الغسل في يومها طبعا يفضل أن يكون متصلا بالخروج إلى المسجد متصلا بالخروج إلى المسجد لأنه لو اغتسل مثلا بعد الفجر ثم نام أو الجو حر أو يشتغل أو شيء من هذا فأصل الاغتسال مطلوب للنظافة وعدم ولقطع الروائح لها لذلك يفضل أو يسن أن يكون الاغتسال متصلا بخروجه إلى سلاة الجمعة لحديث أبو هريرة الماضي من ارتثل أم الجمعة غسل الجنابة إلى أخير ومنغي الحرص عليه وعدم تركه وبخصة لأصحاب الروائح الكرهة ومن العلماء من أوجبه والحقيقة أنه من حيث الأدلة القول بوجود غسل الجمعة قول قوي وهو أقرب للأدلة هل؟ ومن العلماء من أوجبه لحديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه مرتوعة وصل الجمعة واجب على كل محتلم وصل الجمعة واجب على كل محتلم والعل القول بوجوبه أقوى وأحوط وأنه لا يسقط إلا لعدر لكن على القول بوجوبه هل وجوبه شرطه في صحة الصلاة لا الراجح أن وسل الجمعة عن قول وجوده وواجب مستقل وليس شرطا في صحة الصلاة ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجس كتقليم الأظافر وغيره والتنظف أمر زائد على الاغتفال ويكون ذلك بقطع الرواحي الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر أو التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر ويسن حلق العالة ونطف الإبط وتقليم الأظاثر وحف الشارب مع التطيوم وكما شرحنا من قبل حف الشارب المبالغة في القص وليس الاستئصال وإن كان هذا خلافا سائغا ولا ينكر على المخالفين فيه لكن الأقرب أن المبالغة في القص وليس استئصاله بالكلية بالموسى وكان إمام مالك يرى ذلك من المثلة مع التطيب لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعة لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما من طهر ويدهن من دهنه طيب يعني أو يمس من طيب بيته قال ابن حجر من طهر ويتطهر ما من طهر من طهر المراد به المبلعة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعنى ويسن له أن يلبس أحسن الثياب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الخطار رضي الله عنه رأى حلة سيرا عندما بالمجر فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك إلى آخر الحديث استدل به البخاري رحمه الله تعالى على أن نبس أحسن الثياب للجمعة فقال باب يلبس أحسن ما يجد يلبس أحسن ما يجد قال الحافظ المحجر ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله سلم لعمر على أصل التجمل للجمعة ولقوله صلى الله سلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ما على أحدكم لو اشترى ثوبيني اليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته يعني يفضل الإنسان يقصص احسن الثياب اليوم الجمعة تعظيماً لهذا اليوم وابتداء بهذه السنة والمقصود ثوبي مهنته يعني ثوب ثدمته وتوله ويسن في يومها وليلتها الاكتار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه سنة مؤكدة رأت هتين السورتين في فجر الجمعة لكن إمام بن وقته آخر يقصع هذا الأمر حتى لا يقع العوام في تصور أن هذه لابد شرط في صحة الصلاة أو ما وقع فيه بعض العوام بالفعل من اعتقاد أن ركعة الأولى في فجل الجمعة خصت, خصت بسجدة الزائدة يتوهم العوام أن الركعة الأولى ليس سجدتين لديها سجدة, سجدة ثلاثة فكأنها هي مختلف عن صلاة الفجل في سائل الأيام فمن ثم الإمام يخالف هذه السنة أحيانا من وقته آخر عشان ينبه الناس إلى أن الصلاة صحيحة بدون آية السجدة لأن العوام يستطيلون سورة السجدة والإنسان فييجي عشانه وهو فاهم أنه لابد من سجدة ديانة فيجيب أي جزء من القرآن الكريم آيات كده من سورة النمل أو من سورة العلق مثلا فيجيب أي سجدة عام عشان في راكة عنه اللازم يزاوه السجدة هو متصور اللازم سجدة لا هو الأساس قراءة سورة الألف لأميم تنزيل والإنسان لكن عرباً الصورة الأولى فيها سجدة مش مقصود أن فيه سجدة زيادة لازم تتصل لهم الجمعة في واكع الأولى فمن أجل أن يقع العوام في هذا الخطأ وفي هذا التصور يقطع يعني بهذه السنة الراتبة قليلاً بحيث يتنبه الناس ولألا يظنه أن هذا حتم واجب وفي الحقيقة هذا الأدب العظيم جدا وهو الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نمغي أن نتواصل به لأنه باب عظيم جدا باب الخير ممكن كل واحد حسب ظروفه يعمل نفسه ورد يقول أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اليوم مائة مرة ألف مرة عشرة ثلاث مرة لأن الجماعة الصفية يمتفوقون جدا علينا في هذا بالأسف الشريط في يعني أعطوا الموضوع أهميته وإجلس كلها خاصة ساعة ساعتين ثلاث مرات في اليوم بأي طريق في كل واحد يفصل على ظروفه ورد يصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم دل37 يوم الجمعة في الليلة الجمعة فيrene نحن أولى بالتبعي السنة من المبتدعة فهم يحفظون على مثل هذا وكل واحد يگل ورد النفس pour تحمل لا تبقى شيء عادي لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط لما يمر لإذكار اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. لا يبقى فيه خصة من الوقت ساعة فاعتين تجلس فقط يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. دي مش درواشة ماذاش علاقة بالصفية الارتدع دي سنة هي أكثر يعني ايه أكثر صلى الله عليه وسلم ويسن أن يقرأ في يومها بسورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى علان السراء يضيء به يوم الكيامة وغفر له ما بين الجمعتينين ويسنوا لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا أجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله سلم بذلك ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب الحديث المشهور عند الناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام هذا غير صحيح, لا صحيح. لكن إذا صعد الإمام المنبر وأنت جيت الإمام على المنبر تصلي ركعتين خفيفتين ثم تنصد إله الخطبة لأن الذي أمر الرجل أن يقوم قال قم فاركع ركعتين قال قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى أركع ركعتين فهنا في تعارض بين الركعتين وبين الإنصات لكن كضة من هذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبطع الإنصات لها ويصل ذا ركعتين خطبت خير من خطب واعتلى منبر منبر هو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أمره به بصلاة أكبرين لكنه يخفف فيهما ويسنوا <تصفيق> أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة ويتحرى ساعة الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لا لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وهذا الحديث متفق عليه في يوم الجمعة عموما يرجى أن يجاب فيه الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لأن يوم الجمعة فيها ساعة ساعة إجابة لا يسأل الله لا إذا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه أما هذه الساعة فاختلف العلماء فيها لأخوال كثيرة جدا لكن لعل أقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنها آخر ساعة قبل المغرب إن في الجمعة لفاعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي إذن يفهم من هذا أن السنة لمن أراد أن يدعو في مثل هذا أو يغتنم هذا الوقت أن يكون واقفا يقف إيه يدعو طيب قائم يصلي يعني يصلي هنا طبعا وقت هذا وقت كراه يصلي يعني يدعو أو يصلي استنبط من بعض العلماء أنه يستحب له أن يعتكف في المسجد من بعد صلاة العصر إلى المغرب لأن العبد في صلاة منتظر الصلاة صلاة في اثر صلاة وفي إثر صلاة لا نغوى بينهما كتاب في عليين فيتنم هذا الوقت المبارك ويجلد في المسجد ما بين ال... صل العصر يبقى منطبرا صلاة المغرب ففي هذه الحالة هو في صلاة من ما... دامت الصلاة التي تحبسه فقالوا لعل هذا هو المرابل القولي وهو قائم يصلي قائم يصلي يدعو أو, يعني هذه لغة أو قائم يصلي يعني إيه؟ منطبرا الصلاة المغرب فيكون في صلاة الله تعالى وهذه السنة الحقيقة لم أرى أحدا على الإطلاق يوضب عليها كفضيلة الشيخ الدكتور السام عبد العظيم يعني هو, هو تلاميذته من أعظم الناس محافظة إذا خلت المسجد القاهرة يوم الجمعة في الهام الشفعي هتجد كل الناس وقفة في هذا الوقت وتستقبل كبلة وتدعوه فهذه سنة حقيقة من السنة المندفرة ان يوم الجمعة يحاول الإنسان أن على الأقل حتى لو لم يعتكف في المسجد يروح إلى المسجد أو إن كان سيكون في بيته لا بأس ويقف ويستكمل قبلة ويدعو في هذه الأوقات إن في الجمعة لا ساعة لا عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الراجح أنها آخر ساعة قبل صلاة المغرب أو آخر ساعة بعد العصر وهناك أرى أخرى للعلماء في تحديد هذه الساعة يطول الكلام بذكرها نتكلم في صلاة الخوف يقول هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر المسألة الأولى حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح في قتال الكفار والبغاة والمحاربين لقول تعالى ان كفتم أن يفتنكم الذين كفرون وقيف عليه الباقي ممن يجوز قتالهم صحيح السبب الأساسي لتشرعها في قتال الكفار لكن مدام قتالوا بحن فلا شك ان هذا من الأعرار كقتال البغاة وقتال المحاربين والبغاة يكونون مسلمين يخرجون على الإمام بإيه؟ بثورة مسلحة فيضطر الإمام إلى أن يفل شوكتهم ويقاتلهم فإذا الإمام تورع الناس عن مساعدته فإذا ينتشر الفوضى والطرق الدماء كذلك المحاربون هم قطاع الطرق فإذا من الدليل فيما عدا قتال الكثار القياس على قتال الكثار يعني بهذا السبب أي صلاة الخوف عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو ان كان الهرب مباحا او الهرب من العدو إن كان الهرب مباحا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو ثبعا يمكنك عدو يكون أسد أو الوحش والثالث بالشرط يكون عدو شخصا يقاتل يعني آدميا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو ثابعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه يدخل في الحريق حالة الغرق الخوف من فوات الوقوف بعرفة دي حالة من الحالات اللي قالوا فيها أنه يصلي فوات الوقوف يعني يبقى بيجري عايز يلحى يدخل في عرفة قبل خرج وقت عرفة فهذا يمح له أن يصلي صلاة الخوف وهو يجري لأن صح تسحق ملكه تغربين ليه؟ ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو ثبعا لما يخاف الإنسان على نفسه منه الصائل الذي يريد أهله وماله شخص يعتدي على أهله أو على ماله والغريم الظالم الغريم الظالم هو الغريم الذي هو الشخص يكون عليه دين لشخص أتى اجل الدين والمدين لا يستطيع او لا يسدد ممكن لا يسدد بقى بمماطله مش عايز يعيد باله حقه هو واجب ها فهذا مماطل ومقصر وممكن غريم ظروفه كده مش قادر يدفع فاللي يسمى غريم لان صاحب الدين من حقه ان يلازمه كظله كنوع من الايه مكدر على حياته يا ده انت حل اجل الدين مش عايز تسدد الدين يلازمه كل مكان يروح ساعه ولا يفارقه ابدا هذا هو الغريم تروب له الضغط عليه واعلان مظلمته امام الناس ده ليه عليه بحضر الاجل ومش عايز يدفع وهو واجب الغريم الظالم بقى هو يلازمه وهو معذور عاجز فهنا يبقى ده غريم ايه ظالم لان صاحبه هنا, هنا ليس بمماطلا ولكنه الظرف أو الآخر يعني معدول ذلك يسمى الغريم الثالث وغير ذلك فإن خاف شيئا لذلك وخاف من توات الوقت يعني لازم يخاف من عدو والأنفل التي ذكرناها وفي نفس الوقت يخاف من إيه من ثوات الوقت فإنه يصلي صلاة الخوف أو يصلي الصلاة العادية بأي طريقة من ركوع أو سجود إن أمكن أو إيماء بالرأس بالإشارة برأسه أو بالحاجب سواء كان راكبا أو ماشيا وسواء اتجه إلى القبلة أو لا وإن شق عليه, عليه ذلك حتى كمان مش أبي يصلي حتى برمش عنه أو بحاجبه أو بالإماء إن شق عليه ذلك بسبب ظروف الخوف هذه فإنه يؤخر الصلاة حتى يأمن على نفسه ومن معاه ثم صلى حتى لو كان خرج وقت الصلاة لأنه عجب عن صلاة الخوف كمان وقد أخر صدر سلم الصنوات في غزوة الأحزاب حتى أمين أما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة والإجباع أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة عملية فعلية وأجمع الصحابة على فعلها وقد شرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو أنه يعتنم الفرصة ويهاجم على المسلمين لهم يصلون فشرعت لمصلحة المحافظة على المسلمين من غدر العدو أما شرطها فتشرع صلاة الخوف بشرطين الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله طبعا سفر كان أو حضرا تقتال الكثار والبواه والمحاربين كما سمع والشرط الثاني أن يخاف هزومه على المسلمين حال الصلاة المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف جاءت صلاة الخوف على عدة صفات نقول بل صحة هي صحة مش بس. مش لكن صحة صلاة الخوف على عدة صفات كلها جائزة قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها فقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره يقول ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حسمة الأنصري رضي الله عنه وهي أجبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب وفيها نكاية بالعدوم وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع وكان العدوم في غير جهة القبلة كان العدوم في غير جهة القبلة طيب صفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله سلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم تلم بهم أما الصفة الثانية فهي تكون إذا كان العدو في جهة القبلة في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم عن المسلمين لأن في هذه الحالة لما يكون العدو في جهة القبلة والمسلمين وقفين صفوف كما أنتم والقاد وحنصلي في جهة القبلة في هذه الحالة كان فيه رصد لعدو كله لحيث ما فيش حد من الأعداء يخفى على المسلمين قال جابر صففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من ورفعنا جميعا ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر نحو العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ورفع رأسه للركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر نحو العدو فلما قضى رسول الله صلى سلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم النبي صلى الله سلم وتلمنا معه جميعا يقول باب أسأل باب الثاني عشر في صلاة العيدين سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة لفرح مجدد ولأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان التي تعود على عباده في كل يوم وعن أنف رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية لعلهما كان النيروز والمهرجان فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر طبعا أبدلك الله خيرا منهما معناها أنه لا يجوز إطلاقنا فالأي أعياد أخرى خلاف هدي العيدية عيد المسلمين الفطر والأضحى أما لأنه لا يجوز أن يجمع البدل والمبدل منه إما أو أما الاتنفى مربيش ولذلك قال الحافظ استنبط منه كراهة الفرح بأعياد المشركين والتشبه بهم فقوله ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية النيروز والمهرجان وهذان اليومان هما باختيار حكماء ذلك الزمان شرع عليهم هذان اليومان أو العيدان حكماء هؤلاء القول في ذلك الزمان ولك علة مثل مثلا اعتذال الزمن والهواء زي ما نشوف في شم النسين يعني القدماء النسين سطاعوا أن يضبطوا هذا اليوم هو الجو فيه يكون في غاية الإهد الاعتدال ف الاساس الذي صور او الذي اختير في هذه الايام هو أمور دنيويه زائله زائله لطلبة الجو او لافتدال المناخ وراح بذلك اما عيد المسلمين فقد قال صلى الله عليه قد وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما فعيد المسلمين خير من أعياد الجاهلية لماذا؟ لأن الذي شرع هذين من هذين هو الله سبحانه وتعالى فهما بتشريع الله عز وجل وهم اختيار الله لعبادي المؤمنين ثم هما يعقبان أداء ركنين عظمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام وهي مواسم المغفرة والرحمة للطائعين حقيقة قضية الأعياد قضية مهمة جدا الأعياد هي من أعظم شعار الأديان هي جزء من الدين لا ليست من التقاليد والعداد لكن الأعياد هي من أعظم شعار أي دين ف... يعني الموضوع مهم جدا لكن لضيق الوقت نكتفي بأن نوصيكم جميعا بقراءة كتاب افتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب اللحيم وهو من أروع كتب شايف الإسلام بن تهمية وتناول في هذه المسألة بقدر كبير من التفصيل والإبداع فهو من بدائع وروائع شايف الإسلام اقتراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول والعيدان هما عيد الفطر يعيد الأضحى وعيد الفطر وكلاهما له مناسبة شرعية فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان والأضحى بمناسبة اختتام عشر في الحجة وسم عيدا لأنه يعود ويتكرر في كل وقت الحقيقة قبل أن نفصل في أحكام العيديني نلفت النظر إلى أن هناك بعض الأحكام تتعلق بثق العيديني لم يرد فيها حديث مرسوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد مرسوع لكنه لا يصح ولذلك نحتاج في هذه الأبواب إلى الاستدلال بالأثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن حتى الحديث لو كان مثلا حديثا مرسلا فإنه لا يقدم على قول الصحابي فيما لم يثبت فيه خبر مرفوع سأل إسحاق الدهانئ الإمام أحمد رحمه الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت, ثبت أحب إليه أو حديث عن الصحابة أراني التبعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة أعداموا إليها يعني ما صح سنة إلى الصحابة يقدم على الحديث المرسل فلاحظوا هذا لأن في كثير من الأحكام سوف نعتمد على يعني نتسلل فيها نتسلل عليها بآثار عن الصحابة وليس بأحديث مرسوعة يقول مسألة أولى حكمها ودليل ذلك يقول صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركت من الكل أثم الجميع لأنها من شعائل الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها حتى النساء إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلة وهذا مما دل على أهميتها وعظيم صدلها لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن نسن من أهل الاجتماع فرجاله من بار أولاء قوله وقد أمر النبي صلى الله سلم لها حتى النساء وهذا في حديث أم عطية في الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد والأصل في الأمر الوجود ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين وهذا صححه الألباني حق على كل ذات نطاق والنتاق شبه إذار فيه تكة واستظهر الصنعلي القول بالوجوب في وجوب خروج النساء لصلاة العديدة واستظهر الصنعلي القول بالوجوب في سبل السلام وكذلك الشوكهني وصديث حسن خان وهذا ظاهر كلام ابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام ابن تابية باختياراته الفقهية وزوب اخراج النساء في صلاة العيد يقول ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين من أهل العلم من يقوي كونها صلاة العيد فرض عين يقول اللامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيد ولم يتركها في عيد من الأعيان وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق الشبات وذوات الخضور والحيض وأمر الحيض أن يعتذلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها قالت إحدانا لا يكون لها كلها جلباب قالت تلبسها أختها من جلبابا من, من جارتها أو من أختها في الله حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحباتها وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة ودوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفح والخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسن إليه والرجال أولى من النساء بذلك ومن الأدلة على وجوبها أنها مسكطة للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد هذه مسألة خلفية بين الفقهاء لكن قول بأنهما إذا اجتماعتها إذا كانت صلاة العيد مع صلاة الجمعة فإن صلاة العيد تسكت وجوب صلاة الجمعة وإنك يصلي الإنسان وكانها وهرى فهي مسكطة للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات وانضم إلى هذه المنازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة انتهى كلام سديق حسن خار وقال شيخ الإسلام ابن تيبية رحمه الله تعالى ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وعيده وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في منهب أحمد وقول من قال لا تجب هذا كلام الشيخ الإسلام وقول من قال لا تجب أي صلاة العيد على الأعيان في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكذير وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسألة الثانية شروطها ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر وإستيطان فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص ولا تجب على المسافر غير المستوطن المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبروزها ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك إذن من تمام السنة أن تقام صلاة العيد خارج البلد وليس في البلد خارج المسجد يعني نخرج إلى ظاهر البلد سوائف الصحراء أو المزارع نحو لها يعني يمكن أقرب مكان لو أمكن يعني أن يكون مثلا إسكندرية جديدة عارفينها عند كرفوس في أول طريق المؤدي التاريخ الصحراء يعني مكان خارج حدود المدينة بقى نفسها كان يتسع للناس هذه الصنة بالضبط يعني نتخرج أي خارج البلد طبعا مع اتساع المدن اتساع الهائلة ممكن تتكرر بقى في أطراف إيه؟ المدينة لأن الناس يشق عليهم التحرك والاجتماع يعني في وقت واحد المدينة في فيها ملايين لكن من تمام السنة أن تقام صلاة العيد خارج البلد وليس في البلد خارج المسجد وأن توحد المصليات في مصلا واحد يجتمع المسلمون على هذه الشعيرة العظيمة وذكر الحصاظ المحققين أن هديهم صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما دائما وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وفي آخره قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله سلم يردو إلى المصلى في يوم العيد والعنذة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستثر به وفي حديث البراء ابن عاد قرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع وفي الوقت إلى المصلى فصلى ركعتين يقول ابن الحج في المدخل والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله سلم إلى المصلى وترك مسجده الشريف فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم، ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة وأن السنة سنة صلاة العيد في المخلاء أو في الصحراء لها حكمة عظيمة بالغة أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء عصبيانا يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فارحين مستفشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا وقد أمر يعني خاصة كمان في عيد الفتر يعني عيد الفتر يوم واحد ما عرفش يومين لين ثلاثة يامين بدينك يجوز أنك تصون ثاني يوم, تصوم يوم. صح؟ لان يوم اللي هو يبقى كام شوال 2 الثاني من شوال وثالث شوال تقدر تصوم بخلاف عيد الايه الاضحى ها فعندك يوم عرفه و الاربع ايام فموضوع ان عيد صوم ثلاث ايام دي ملهاش افضل الدين ها العيد هي صلاه العيد اساسا واضح وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن واحدة حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين لأن هذه من مناثبات إجابة الدعاء يرجى في إجابة الدعاء الأماكن نجية تجمع للمسلمين زدات على العبادة وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خلفائه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعينونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينه ودنياه ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويصرح الفقير بما يؤتيه الله من في بهذا الحفظ المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان يقول الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وهو يتحدث عن العيدين يقول الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرر والعجم وقد وفد صلى الله سلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوما الأضحى ويوما سطر قيل هما النيروذ والمهرجان أو المهرجان وإنما بُدِّلَ لأنه ما من عيد في الناس إلا سبب وجوده تنويه بشعائر الدين العيد ليس من العدادة يعني من أعظم شعائف الدين ومن أعظم أمارات إعلان الانتماء للدين واضح؟ ولو ارتبط وثيق جدا بالعقيدة ولو فقه الناس لما تورط مسلم أبدا في هذا الضلال المبين بأن يشارك في الكريف بصوى وكذا وكذا من هذه الأعياد لأنه مرتبطة بعقيدة يعني كفرية قيام المجيد يعني اعترار بأن المسيح والعادة والبناء صليم وقار من الكبور بعدما دفت ثلاثة أيام وحصلت قيامه وصعد السماء يعني ده كفر صواح لو اعتقده المسلم كفر وخرج من الملة فإعلان بالانتماء لهذه العقائد يعني فالأمر في غاية الخطورة يقول الديهلوي وإنما بدلا لأنه ما من يوم عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر الدين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعاتتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية وترويج لسنة أثلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما بنبس أحسن الثياب نعم ضم مع التجمل فيما ذكر الله وابوابا من الطاعه لالا يكون اجتماع المسلمين لمجرد اللعب ولالا يخلو اجتماع منهم من اعلاء كلمه الله يقول أحد هذين العيدين يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم اللي هو زكاه الفطر فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم عما يشق عليهم طرح الطبيعي الإنسان يعني إيه ما كف شهرا لا يأكل ولا يشرب يعني إلا بقيود معينة في وقالة الصيام لهذا هنا تحول إلى شيء وافق طبيعة الإنسان احتياجه إلى الطعام والشراب و وأيضا جمع مع ذلك أخذ الفقير للصدقات والعقلي والعقلي الصرح العقلي من من قبل الابتهاج الصرح النفسي البهجة بما انعم الله عليه من توفيق اداء مفتور عليهم واسبل عليهم من ابقاء رؤوس الاهل والولد الى سنه الاخره يعني تشكر نعمه الرؤوس اللي عندك ما ناقصتش راس اللي طلع الذكاء على عدد الايه الرؤوس كم واحد في الاسره بيطلع الذكاء في شكر نعمه بقاء هؤلاء الاهل والاولاد احياء أما اليوم الثاني فهو يوم ذبح إبراهيم ورده إسماعيل عليهما السلام وإن عام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حالي إمة الملة الحنفية ولا تبار في بذل المهج والأولاد في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سنة تكبير يقول تعالى وليتكبروا الله على ما هداكم يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك ثن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منه واستحبى ترك الحلق لمن قصد التضحية وثن الصلاة والخطبة لألا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويه بشعائر الدين وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو أن كل أمات لابد لها من عرصة يجتمع فيها أهلها ساحة كبيرة يجتمع فيها أهلها حتى الصديان والنساء وذوات الخضور والحيض ويعتذن المصلى ويشهدن لعوة المسلمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين غير المسلمين المجتمع في المجتمع يطلعون على شوكة المسلمين فإذلك سنة مخلافة الطريق بهابا وإيابة ليطلع أهل كل من الطريقين على شوكتهم ولما كان أصل العيل الزينة استحب حسن اللباس والتقليف والتقليف ضرب الضفوف واللعب عند قدوم الملوك على كبيل استقبالهم والدهنوي هنا يشير إلى حديث كان رسول الله صلى سلام يقلس له يوم الفطر ولكنه لا يصح من قبل إثناده ويغني عنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن دخل على الجاريتين وهما تغنيان في أيام منه تضربان عليه بدفر فأنكر عليهما فقال صلى الله عليهما داعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا والحديث متفق عليه. لما كان عصر العيد الزينة استحب حصن اللباس والتقليف طبعاً كما ذكرنا هذه ليس فيها دليل صحيح ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى الثاني يتعلق بالمواضع التي تصلى فيها صلاة العيد في الصحراء خارج البنيان ترج المباني المدينة للأحاديث التي ذكرناها لكن في الحقيقة نحن جوى المدينة وفي عمارات ونسيب المسجد مصلي في الشارع يبقى لا, لا, لا عملنا الصنة ولا عملنا الذي ولدين يعني بقدر الصعر نخرج الحدود في المدينة بقدر المستفاعة لكن لو انتج الشارع بتاع المسجد ونترك المسجد مصلي في الشارع يبقى لا تبقى للصنة ولا نين الصلاة والصلاة في داخل المسجد فتكون الصلاة في المسجد وما زاد في الاعداد يبقى في الشارع لكن يهجر المسجد داخل المدينة أما وقت صلاة العيد فوقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال لأنه صلى الله سلم وخلفاءه كان يصنونها بعد ارتفاع الشمس ولأنما قبل ارتفاع الشمس وقت نهب ويسن تعديل الأضحى في أول وقتها وتأثير الفطر لفعله صلى الله سلم ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحة وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء ذكات الفطر المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها طبعا صلاة العيد لا يشرع لها آذان ولا إقامة ولا يشرع لها قول الصلاة جامعة أو يعني لا يشرع هذه الجداء وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى فالصلاة أولا ثم الخطبة الصلاة أولا ثم يعني الخطبة بعكس صلاة الجمعة وأول من قدم يعني من قدم الخضوة على الصلاة هو بعض المرأة بني أمية هذا من البدع التي أحدثها بعضهم يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والافتستاح وقبل التعوذ ستا مش عارس ستا دي دليبة أو يعني إيه دليبة صاحة لكن هي طبعا صحة نبني مسعود في صلاة العيد يعني انها سبعه يعني كان يقول ابن قيم بين يقول المسعود بين كل تكبيرتين الحمد لله عز وجل وثناء على الله نعم لا لا هي سبعه دي اديت الزوائد سبعه في الاولى وخمس بعد تكبيره الاحرام وبعد تكبيره الافتتاح يكبر في الاولى بعد تكبيره الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ مش عارف انا أخشى أن تكون خطا يعني مطبعيا وفي الثانيه قبل قراءه خمسه رئيس تكبيره القيام في حديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانيه خمس تكبيرات فيها تكبيرتي الركوع طبعا يعني التكبير بيكون بعد تكبيره الاحرام ورا الاستفتاح قبل أن يدعو يكبر ايه هذه التكبيرات الزوائن يقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله حمد لله وثناء على الله ويقول ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين تكتة يسيرة ولم يحفر عنه ذكر معين بين التكبيرات أي نعم. ويرفع يديه مع كل تكبير ويرفع يديه مع كل تكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير كان يرفع يديه مع التكبير لحديث وائل ابن حجر الذي حسانه العباني وسياق الحديث في الصلاة المكتوبة ؓ فحيح يرفعه مع التكبير رس هذا سياق الحديث في الصلاة المفروض الصلاة المكتوبة التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد هذا دليل الذي أثبت أن يرفع هذه مع كل تكبيرات هذه في حديث واني بن حجر في الصلاة المكتوبة ولذلك كثير العلماء يرى أنه لا يرفع عده بين التكبيرات المسألة فيها خلاف يعني سائر يقول الإمام الشفعي يقف بين الأولى والثانية قدر آيات لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله ويكبره ويحمده يصنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس وفي مساء للحق قلت ماذا يقول بين التكبير قال أي الإمام أحمد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن قلت أي يقول بين التكبيرتين قال يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح أن الوليد بن عقبة سأل إن العيد قد حضر فكيف أصنع فقال ابن مسعود تقول الله أكبر تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله سلم وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصل على النبي صلى الله سلم وتدعو ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله سلم وتدعو ثم تكبر وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم تكبر مركعة إذن يقول ثم يقرأ بعد الاستعادة جهراً بغير خلاف وطبعاً كان ابن عمر مع تحريه شدة الاتباع للسنة كان يرفع يديه مع كل تكبير ثم يقرأ بعد الاستعادة جهراً بغير خلاف ويقرأ الفاتحة وفي الأولى يسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية لقول سامرة كان صلى الله وسلم يقرأ في العديد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية تقتربت الساعة وانشق القرار فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق بالأسهل أما المسألة الثالثة فهي موضع الخطبة موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وبوب البخاري باب الخطبة بعد العيد وتقديم الخطبة على الصلاة خياسا على صلاة الجمعة بدعة صدرت من مروان ابن الحكم يقول الإمام ابن رحمه الله ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيدة أن يجلس للخطبة أو أن يذهب فعن عبد الله بن сеئب قال شهدت العيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه والله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها وقال ابن حجر والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة المسألة السابعة قضاء العيد لا يسن لمن فاتت صلاة العيد قضاءها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه قال المخرين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين وهذا مذهب الشفعي بخلاف الحنفية فلا قضاء لها عندهم المسألة الثامنة سننها يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارد وواسع قارج البلد يجتمع فيه مسلمون لإظهار هذه الشعيرة طبعا إذا ما أمكن هذا لسبب أو لآخر والأفزاب لا تخفى عليكم يبقى أبنائتي بالمستطاع تؤدى صلاة العيد في مكان بالد وواتع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس من ذلك ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم البيان ذلك عند الكلام على وقتها ان صلاة الأضحى الناس يروحوا يفتروا من إيه من الأضحية لكن في الفطر بنطول المدة عشان لم أخرجش الزكاة يلحق إيه؟ يخرجها قبل الصلاة وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات لألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فأراد فد الذريعة إلى ذلك عشان يكفر العادة اللي في نمضان بأنه إيه؟ هذا يوم عيد فيفطر على تمرات وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي كل يوم النحر حتى يعني ما يفطر عشان كان بيكون الصلاه لفعله صلى الله عليه وسلم فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات ياكلهن وترى ولا يطعم يوم النحري حتى يصلي ليفطر على شيء من اضحيته وبعدهم قال يفطر على الكبد ليه بقى الكبد مش لا أسهل حاجة لو واحد مستعجل يفتح مش كده الكبد أسهل حاجة تحضر بسرعة يقول الله تحتاج إيه وقتاً ونهداً ثلاث سبب يعني ان بعض العلماء قالوا إيه يكون الكبد بالذات يعني مفيش دليل عليها لكن أعتقد هو ذا السبب أن الكبد يعدب إيه بسرعة والناس حتكون جعانة بعد الصلاة العيدة ومأكلش وبيتبح ويقطع ويعمل فأكيد أسرع حاجة الكبد الله يعني. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدلوم من الإمام وتحصل له فضيلة انتظاع الصلاة ويسن أن يتجمل المسلمة ويغتسل فهناك بعض الأثر على استحباب العسل قبل صلاة العيد يقول نافع كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يهدو إلى المصلة كما ترون في بعض السنن بناخدهم من أثار الصحابة وليس فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمر يغتاس اليوم الفطر قبل أن يهدو إلى المصلة وقال سعيد بن المسيد سنة الفطر ثلاثة المش إلى الصراء والأكل قبل الخروج والغتثال يقول ويلبسوا أحسن اكتيا ويقوم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 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له إلى آخر الحديث لكن الشاس الحديث أنه لم ينكر عليه التجمل والتزين لرقاء الوفود أو لصلاة العيد يقول السندي منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم يعني شيء عادي معروف وذلك قال له عمر إيه؟ يا رسول الله ابتع هذه تجملوا بها للعيد وللوفود يعني اهتمام بالمظهر في العيد أو إيه عند مقابلة الوفود منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقدرة بينهم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها يقول الحافظ بن حجر روى ابن الدنيا والبيه قيه صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن أحسن فيه به في العيدين كان يلبس أحسن فيه به للعيدين من أمور المشروعة أيضا التوسعة على العيان في أيام العيد الحديث يا عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنياني بغناء بعاث هذه من أيام الجهلية حروم فابتجع على الفراش وحول وجهه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 وفي دواية قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وفي بعض دوايات يعني دعوهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة قال حفظ محجر في هذا الحديث من السوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة وأن الإعراض عن ذلك أولى وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين إظهار من شعائر الدين يقولوا ويسن أن يخطب في صناة عيد بخطبة جامعة شامله لجميع أمور الدين ويحثهم على ذكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية ويبين لهم احكامها اذا كانت صوره بينتهي وقت اخراجها متى بخروج امام الصلاه الشروع في الصلاه خلاص يبقى راح وقتها يبقى تصرف بين الصلاه وطبعا يقضيها لكنها صدقه ما تكتبلوش ايه الذكاهه اللي هو يخرجها ايضا حتى لو بعد الصلاه لكن ليست ايه اه فهي الحس يكون ايه اه يعني زي الاخرب بيعملوا كده والناس بتكبر ينبهوهم يقولوا لهم الحقوا فاذا دق الوقت في هذه الحالة يجوز إخراجها بالقيمة واحد دق الوقت عليه وإمام حيدخل يصلي ففي هذه الحالة دي عدل أن يخرجها في ماتها وليس في الأعيان المنصوصة فهي الغريبة أن يحثوهم على ذكات الفترة كما يخلصوها خلصت ذكات الفترة، إمام بيصلى الأول وعندين بيخطف الله أعلم ويبين لهم ما يخرج أول وهم كبعش للسنة الجاي يبقى عندهم وعي بالأحكام يعني. ويرغبهم في الأضحية دي طبعا في محلها ويبين لهم أحكامها ويكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك واقتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخصبة فواعظهن وذكرهن وتكون بعد الصلاة كما سبق يعني معظة النساء تكون بعد الصلاة فقال ويسن كثرة الذكر للتكبير والتهليل في قوله تعالى وليتكبروا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ويجهر به رجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء بالنسبة للتكبير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة هطع التكبير ده في صلاة الإيه؟ الفطر وفيه مشروعية التكبير جهرا في الطريق الى المصلة ولكن لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد وكذا في كل موضع يشرع فيه الجهر والذكر ما يكونش فيه في صوت واحد ايه الموضع التي يشرع فيها الجهر والذكر تلبية في الاحرام اخذ الصلاة المفروضة الزهر بالأذكار عقم الصلاة وهذه الحقيقة السنة تختلف من بلاد لبلاد يعني في بعض بلاد راكم أن يهتم جدا بهذه السنة وتجد كل الناس يجهرون بالأذكار عقم الصلاة وطبع هذا هو الأقرب الأدلة كان ابن عباس يعرف انصرافه من الصلاة بالإيه؟ بالتكرير كان الجهر بالتكرير عقم انصرافه من المكتوبة على عهد النبي صل له Isaiah وقال ابن عباس إما كنت أعرف انصرافه من الصلاة إلا من التكرير كان صبير صبيرة فقال ما اسمع صوت عالي يعرف أنهم سلموا من انصرفوا من صلاة الفريض وبعض الروايات كان يقول بصوته الأعلى لا إله إن الله وحده لا شريك لا, لا إله إن الله له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إن الله مخلصون له الدين ولو كان الكفر الحديث معروف فالجهر ركابت لكن في الحقيقة اختلف العلماء في قدير في الجهر عقل الصلاة المكتوبة بعضهم الإمام الشفيعي رأى أن هذا كان الجهر كان لأجل التعليم لأجل التعليم الناس السنة كما جهر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في صلاة الجنازة حتى يتعلموا واضح فقالوا أن هذا كان فقط لأجل التعليم لكن السنة الإصرار والسنة بعموم الأدلة التي تحس على الإصرار والمخافة بالأذكار والأدية ونحو ذلك فيه بعد تاني بقى لو أنت في بلد زي مصر مثلا لها يعني طبعا يعني في ال... كانوا منتسب متسمكين للمذهب الشافعي لان الشافعي صوت بعد ما التقى من بغداد فانت في اهل بلد لا ياخذون بهذه السنه فطبعا لو رحتوا بعد الصراخ وحنت صوتك بقى باعلى ما يكون وتقول بقى انذرت وشيء وحش نفس الوقت بيوجد بيوجد نوع من من النفور بينك وبين الناس في مثل هذه المواضع يمكن أن تضحي بما تراه انت مستحبا مستحبا في سبيل وحده القلوب بين المسلمين ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن في تفاوت ان لو كان اخرج بشيء ترى انت ان انت, أنت الرجح فيه انه مستحب ولكن إذا فعلت يحصل خلاف بين الناس ونوع من ان عدم الموافقه طبيعنا بتعمل نوع من النفور حتى في مثل هذه الاشياء الخفيفه ففي هذه الحاله من الفقه انت ايه ان تفعل فعلهم ولا تخالفهم لأن لا تحصل النفرة لأن اجتماع القلوب أهم من الاتيام بشيء مستحب واضح إحنا عندنا مشكلة في الحقيقة موضوع الجهر في تكديرات العيد والجهر في التلبية المفروض أن كل واحد يكون عنده همة أنه يقهر بقى بالتلبية بصوت عالي والصحابة كانوا يبلغون, يبلغون الرافق حتى تبحى أصوتهم من الرفع الصد بتلبية الحج اللي أنا فيها ثوابا عظيمة لكن المشكلة دلوقتي الناس قسانة جدا يعني الناس لو لم تحركهم ما ممكن لا يكبر ولا يولدي ممكن يشتغل بلغو من الكلام وأشياء مثل هذه الأشياء فهذا موضع محير يعني هل في هذه الحالة نقول لا نتغاضى شوية من المفروض الجهر بالذكر بيكونش صوت واحد مثل الناس بتعمل أنشيط كده كل صوت واحد زي ما بيتسجلوها في أو زي ما بيحصل في كل مكان في تكبرات العيد او في التلبية لازم قائد يقودهم وهم يكرروا إيه خلفها فهنا في شيء من المخلافة للسنة بس النقطة ان في تعارض لأن أنت لو كل واحد هو لما بيكونوا إخوة مع بعضهم بيقدروا يلجم كل واحد لحالة أفضل الحج العج والثنج العج رفع الأصوات المختلطة بالتلبية فإذا كان الخيار للناس حتنام خالص هتكبر و هتلبي فالأمر لله لكن هي السنة أنه حيثما شرع الجهر بالذكر فإن كل واحد إيه يذكر الله وحده خلف صلاة المكتوبات او التلبية في الإحرام أو في تكبيرات لعيد الله تعالى عزيزة. كبير بيبدأ فين بقى في العيد الأصحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريف من فجر عرفة بعض الناس تظن أن التكبير من إيه؟ من فجر يوم النحف فيه العيد؟ لا التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريف أما ثيغة في التكبير يعني كان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر للتكبير حتى يأتي المصلة ثم يكبره حتى يأتي الإمام اما صيغه التكبير فلم يصح فيه كيفيه حديث مرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما وأظل صح أيضا عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا فالأمر فيه سعة أيضا من السنة المخالفة الطريق فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم معيد خالف الطريق وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما وقيل غير ذلك ولا باس بتهنئه الناس بعضهم بعضا يوم العيد لان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال هذه مناسب ان الواحد يقولها في يوم في يوم العيد لان خلاص خلص قلص رمضان أو خلص العشر لكن يجي بقى اما في القنود في اول رمضان اول ليله في رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وركوعنا انت لسه عملت حاجه إذا أنت لسه تستفتح أول لنا في ربضان حتمن بقى على ربنا بالعبادة عملت إيه لسه لاحق يصوم أو يصلي فيبضل يفصل بقى في كل أبعاض الصلاة وأجزائها وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وقيامنا وصيامنا فإنت لسه مش ملاسب لكن في العيد تدعو لأكفرارة من العبادة يقول بأن يقول لغيري تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التهنئة فأجاب أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحال الله عليكم يعني مر عليكم الحول الجاية ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدر أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء والتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة الله تعالى أعلم انتهى كلام الشيخ الإسلام وقال حفظ محجر وروين في المحامليات بإثناد حسن عن جبير بن نفيش قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنه آه نكتفي بهذا قطر أقول قولي هذا والسفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد أن لا إله الان والسفر الله أتو لك